بسم الله الرحمن الرحيم أيها الاحبه يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان هل أنت من الموحدين لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن رشيد الوهيبي إن الحمد لله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 وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله إن التوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وخلق من أجله الثقلين كما أخبر الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اي يفردوه سبحانه وتعالى بالعبادة وبقيه الاحكام بعد ذلك من صلاه وصيام ونحوهما تابعه للتوحيد واعظم العبادات التي امر الله بها هي توحيده جل وعلا لان الانسان إذا كان موحدا لله صار ما معه من العبادات تابعا لها تابعا للتوحيد وإذا لم يكن موحدا لم ينفعه ما فعل من عبادات وقربات كالصلاة والحج والزكاة ونحو ذلك قال الله تعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فاعلم أيها الأخ المسلم أن من حقق التوحيد لربه جل وعلا فهو من المهتدين في الدنيا والآخرة ومن الآمنين يوم القيامة كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومعنى الآية الذين آمنوا أي أخلصوا عبادتهم لله وحده ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك ولذلك قال الله عن هذا عن أن الظلم هو الشرك في وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فما جزاء هؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن وهم مهتدون أن يأتون يوم القيامة آمنين وهم مهتدون إلى صراط الله المستقيم في الدنيا والآخرة أيها المسلمون لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين وهو يدعو إلى التوحيد وترك الشرك يدعوهم لقول لا إله إلا الله ومع ذلك أعرض أكثرهم لأنهم عرفوا معناها إن معناها ترك عبادة الآلهة بالدعاء أو الاستغاثة ونحو ذلك وعبادة الله وحده ومعنى لا إله إلا الله لا إله أي لا معبود بحق إلا الله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وإلا فهناك من المعبودات الباطلة الكثير لذلك أخبر الله عن مشرك العرب أنهم لم يقولوا هذه الكلمة لأنهم يعرفون معناها يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فلا يدعوا أصنامهم ولا يستغيثوا بهذه الآلهة التي يعبدونها قال الله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلهاً واحدا إن هذا لشيء عجاب فمعنى لا إله أي نفي جميع المعبودات من دون الله وإلا الله إثبات العبادة لله وحده فالإله هو المحبوب وهو المعبود الذي تخضع له القلوب وتذل وتخافه, النف... وتخافه النفوس وترجوه وتستغيث به وتدعوه وتتوكل عليه وتلجأ إليه فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور كان قد حن في إخلاصه وخللا في عقيدته وشهادته والإنسان الموحد يا عباد الله هو الذي وحد ربه أي اعتقد أنه واحد لا شريك له لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته فالتوحيد على هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام أولها توحيد الربوبيه وهو توحيد الله بأفعاله وهو أن يعتقد المسلم أن الله هو الخالق الرازق وهو المحي المميت وهذا النوع هو الذي أقر به المشركون في مكة ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا أخبر الله جل وعلا أنهم يؤمنون بأنه الخالق حيث قال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله وقال سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فيا سبحان الله يؤمنون بأنه الخالق الرازق أنه مالك السمع والبصر أنه مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ومدبر الأمر وخالق السماوات والأرض ومع ذلك يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم بقول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون الشرك في الأرض إذن يا عباد الله ليس المقصود من قتالهم سفك الدماء واخذ الأموال بل المقصود أن يوحدوا الله تعالى وأن يكون الدين لله أن يظهر دين الله تعالى على سائر الأديان ويدفع كل ما يعارضه فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أي إذا حصل المقصود ووحدوا الله تعالى فلا قتل ولا قتال عباد الله علمنا أن النوع الأول من التوحيد هو توحيد الربوبيه أي توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء وغير ذلك ومع ذلك قوتل كفار العرب مع اقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق أتدرون لماذا يا عباد الله لأنهم أشركوا في النوع الثاني من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية أي توحيد العبادة ومعناه توحيد الله بأفعال العباد أي صرف جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله وقع فيما وقع فيه مشرك العرب الذين كانوا يعتقدون بأن الله هو الخالق ولكن يتقربون للأصنام ويعتقدون أن الله هو الرزاق ولكن يذبحون لغير الله إذا فتوحيد الألوهية ألا تصلي إلا لله ولا تذبح إلا لله ولا تطوف إلا بالكعبة تقربا لله ولا تنذر إلا لله ولا تستغيث إلا بالله ولا تدعو لكشف ضرك وجلب نفعك إلا الله أما قال الله تعالى فصل لربك وانحر أي ان الصلاة لله والذبح لله أما قال سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه لا يدعى الا هو لا يعبد الا هو ولا يستعان إلا به لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك هو معنى هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين فكما أن من صلى لغير الله أشرك أشرك شركا أكبر يخرجه من الإسلام فإن من ذبح لغير الله سواء كان الذبح لنبي أو لولي أو لضريح من الاضرحه فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرجه من الإسلام قال الله تعالى مبينا ذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وهذا الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا أول المسلمين عباد الله إن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أن آلهتهم لا تنفع ولا تضر لا تحيي ولا تميت لا ترزق ولا تمنع إنما كانوا يدعونها لتشفع لهم ولتقربهم إلى الله زلفا كما أخبر الله تبارك وتعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا ثم أخبر الله جل وعلا في نهاية هذه الآية وحكم عليهم بالكفر والكذب بسبب عبادتهم لهم أي عبادتهم لتلك الآلهة وذلك بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة حيث قال في آخر الآية إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وقال في آية أخرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فقال الله ردًا عليهم وحاكمًا عليهم بالشرك قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون عباد الله ولقد وجد في هذا الزمان من يعتقدون أن أصحاب القبور من الأموات سواء كانوا أنبياء أو كانوا أولياء وصالحين يعتقدون أنهم يشاركون الله في تدبير الكون ويتصرفون في شؤون العالم فيسمونهم بالأقطاب ويسمونهم بالأوتاد والاغواث وهذا أعظم وأشد من شرك العرب في الجاهلية حيث أنهم أي مشرك العرب معترفون بتوحيد الربوبيه معترفون بأن الله الخالق المدبر وحده كما أن مشركي هذا الزمان يشركون في الرخاء والشده واما مشرك العرب فقد كانوا يشركون في الرخاء ولكنهم يلجؤون الى الله في الشدة كما أخبر الله عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون نعم إن هؤلاء إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين اي يدعونه لوحده في الخوف عندما تتلاطم بهم الأمواج وعندما يخافون من الغرق فلما نجاهم إلى البر اي سلموا من الغرق وذهب عنهم الخوف إذاهم هم يشركون بينما بعض من ينتسبون إلى الإسلام يدعون الأولياء ويستغيثون بهم في الرخاء والشدة فتجدهم عند الشدائد يدعونهم يا ولي الله ويا سيد فلان ويا علي ويا أهل البيت ويا فلان وفلان فماذا يعتبر هذا أليس هذا دعاء للأموات أليس هذا استغاثة بالأبرحة يدعونهم لكشف المصائب يدعونهم لشفاء المرضى يدعونهم لإنجاب الأولاد ولتسهيل أمور الزواج يتوسلون بالموتى ليتوسطوا لهم عند الله بل إن الكثير منهم يدعونهم مباشرة من دون الله يدعونهم وهم أموات لا يسمعونهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم والمصيبة يا عباد الله أنهم إذا قيل لهم لا تدع الأموات فإن هذا قد حكم الله عليه بالشرك لا تستغيثوا بالأولياء لا تدعوا الأولياء والصالحين في أمور لا يقدر عليها إلا الله فهذا شرك بالله ولا يجوز قالوا لمن ناصحهم أنتم وهابيون سبحان الله إن الذي أخبر عن أن دعاء الأموات شرك هو الله واسمع إلى قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إذا هذا كتاب ربنا ينطق بالحق سمى دعاءهم واستغاثتهم بهم شرك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ثم قال في آخر الآية ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يكفرون بدعائكم يقول الله تبارك وتعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده وقال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة مبينا أن الدعاء عبادة منها قوله جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إذن لقد سمى الله الدعاء في أول الآية عبادة في آخر الآية فكما قال في أولها وقال ربكم ادعوني قال في آخر الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين فمن الذي حكم يا عباد الله فمن الذي حكم بالشرك على من دعا غير الله واستغاث بغير الله وطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله أهو الله تبارك وتعالى أم محمد بن عبد الوهاب إن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج في جزيرة العرب خرج في نجد فوجد بعض المسلمين يطوفون بالأشجار ويرفعون القبور ويذبحون لغير الله ويدعون الأموات فبين لهم خطورة ذلك ودلهم على الآيات والأحاديث التي توجب على المسلم أن يخلص العبادة لله وحده فلا يدعو إلا الله ولا يدعو الأموات ولا الأولياء ولا يذبح إلا لله وهذا هو الذي فعله محمد بن عبد الوهاب الذي دعا إلى التوحيد في نجد وحذر من الشرك فما جاء بدين جديد ولا بمذهب مبتدع بل دعا الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إباد الله إنه لا خيار للمسلم في أن يلتزم بدينه أم لا أو أن يتقبل ما جاء من ربه أم لا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ويقول تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين هذا الخطاب لمحمد إن أشرك حبط عمله وكان من الخاسرين وهو خطاب لأمته عليه الصلاة والسلام فمن أشرك من أمته في عبادة ربه حبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين وقال سبحانه ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فهذا عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم مات على دين قومه أي مات على الشرك فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه لما سئل عن أبيه قال عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي قال أين أبي قال أبوك في النار فلما ولى هذا الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أبي وأباك في النار لأنه لأنهما قد مات على الشرك سواء والد هذا المسؤول عنه أو والد النبي صلى الله عليه وسلم ولا مجامله. فمن مات مشركا بالله فهو من أهل النار لا ينفعه مال ولا ولد ولا جاه ولا نسب ولا شرف ولا غير ذلك عباد الله لما جهل بعض المسلمين حقيقة توحيد الله وظنوا أن الكفر والشرك هو السجود والصلاة للأولياء والصالحين وقعوا في الشرك وهم يدعون الإسلام وينكرون على من حذرهم وبسبب جهلهم اتخذوا كثيرا من الأموات الهه من دون الله يعبدونهم ويطوفون بقبورهم تقربا لهم ويستغيثون بهم ويسألونهم شفاء المرض وقضاء الحاجات والنصر على الأعداء وغير ذلك ويقولون هذا ليس شركا وإنما هو تعظيم للصالحين وتوسل بهم إلى الله ويقولون إن الإنسان لا يدعو الله مباشرة لأن عليه ذنوب ومعاصي إنما يدعو الله بواسطة هؤلاء الأولياء سبحان الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا إنهم قد جعلوا الأولياء بالنسبة لله كالوزراء بالنسبة للملوك أي أنهم يعتقدون أنه لابد أن يكون بينهم وبين الله واسطة فشبه الله بخلقه وعبدوا خلقه من دونه فتبارك الله أحسن الخالقين وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا عباد الله إن هذا الأمر ليس خفيا فمن خالط عباد الأولياء وسمع عن أحوالهم عند قبور الموتى أدرك أنهم ذبحوا توحيد الله عند قبور الأولياء وفعلوا الشرك الأكبر عند أضرحة الصالحين نعم يا عباد الله تلك الأضرحة التي غلا فيها كثير من العامة في بعض البلدان وصرفوا لها الكثير من حق الله عز وجل في العبادة ولقد أخبر الله جل وعلا عن أن الموتى لا ينفعون ولا يضرون لا يسمعون ولا يستجيبون وإن سمعوا فمن ذلك قوله تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وقال سبحانه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إذا أصحاب تلك الأضرحة والقبور موتا لم ينفعوا أنفسهم لم يدفعوا عن أنفسهم مرضاً ولا موتا لم ينفعوا أنفسهم أو ينفعوا غيرهم لا يستجيبون لمن دعاهم فمن دعاهم في أمر لا يقدر عليه إلا الله من شفاء مرض أو كشف غم أو جلب نفع وغير ذلك فقد أشرك بالله هذا ما دلت عليه الآيات فمن استجاب لله ولما دل عليه كتاب الله فالحمد لله الذي هداه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن أعرض فقد اتبع هواه وقد قال الله عنه وعن أمثاله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون اهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين واعلموا عباد الله أنه لا يوجد أضل ممن يدعو ميتا سواء كان نبيا أو كان وليا أو كان رجلا صالحا، لأنه لا يستجيب له ويعتبر دعاؤه لهذا الميت عباده له كما قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء أي كان هؤلاء الأولياء اعداء لاولئك المساكين الذين دعوهم من دون الله وكانوا بعبادتهم كافرين أيها الاخوه في الله لقد سألني سائل ذات مرة وبعد الجمعة قائلا لقد نذرت للسيد البدوي ان رزقت بولد أن أذبح له والآن أنا هنا وقد جاءتني رسالة من بلدي بأنني قد رزقت بمولود فكيف أذبح له سبحان الله من الذي رزقك أيها السائل الولد أهو الله أم السيد البدوي إن ذلك السيد لم يدفع عن نفسه الموت لم ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع الأحياء ولكن أين هي العقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين عجيب والله أمر هؤلاء الجهلة الذين يعتقدون بأن هؤلاء المخلوقين الضعفاء الأموات الذين لم ينفعوا أنفسهم أنهم يقدمون لهم نفعاً أنهم يرزقونهم الأولاد أنهم ييسرون أمورهم يكشفون مصائبهم يفرجون كرباتهم إن هذا والله غاية الضلال أما النذر فلا يجوز إلا لله كما أخبر الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه, رواه الإمام البخاري في صحيحه ومن نذر لمخلوق فهذا نذر معصية فلا يجوز الوفاء به ولا كفاره عليه قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ملعون من ذبح لغير الله رواه مسلم في صحيحه فيا من يذبحون للأولياء ويا من يدعون الأموات من دون الله من الذي نهى عن الذبح لغير الله أهو كما يزعمون الوهابيون أم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الذي قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك إنه محمد صلى الله عليه وسلم فالحلف لا يجوز إلا بالله كما قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت نعم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والكفر والشرك هنا إنما هو شرك أصغر لا يخرج من الإسلام لكنه أكبر من الكبائر كمن يقول والنبي أو حياة فلان أو شرفي أو يحلف بالامانة أو يحلف بالذمة أو غير ذلك فهذا قد ارتكب جرما عظيما أعظم من كبائر الذنوب أي أنه أعظم من شرب الخمر وأعظم من الزنا وأعظم من الكبائر والذي قال هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم ومن حلف بغير الله ناسيا فعليه أن يقول لا إله إلا الله فإنها كفرة للحلف نسيانا بغير الله ولنعلم خطورة الشرك يا عباد الله ولنعلم خطورة الشرك بالله في مسألة الذبح ولو كان شيئا يسير علينا أن نستمع إلى هذا الحديث الذي أخبر عنه المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ليس منا وليس من علمائنا وليس ممن يقولون عنهم الوهابيون إنه من محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث دخل الجنة رجل في ذباب أي بسبب ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم أي لهم صنم منحوت على صورة رجل صالح مات فجعلوا صورته على هيئة صورة يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى لا يجوز أحد على هذا الصنم أي لا يمر به إلا قالوا له قرب فمر أحد هذين الرجلين قالوا له قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا له قرب ولو ذبابا أي اذبح ولو ذبابا لهذا الصنم لهذا القبر لهذا الضريح لهذا الولي فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار ثم قال عليه الصلاة والسلام وقالوا للآخر قرب أي اذبح فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا غير الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة فانظر أيها المسلم عظمة الشرك ولو في شيء قليل وأن الأول دخل النار بسبب ذبحه لذباب لم يقصده ابتداء وإنما فعله تخلصا من أهل الصنم وانظر للثاني كيف عرف أن الذبح ولو كان ذبابا أن الذبح عبادة يتقرب بها إلى الله لا يجوز التقرب بها للمخلوق وصبر على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر فكيف بمن ينحرون الخراف؟ وينحرون الجواميس وغيرها للأولياء والقبور نسأل الله أن يبصرنا واياهم بديننا وأن يردنا وإياهم إلى دينه ردًا جميلًا عباد الله صلوا على رسول الله فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وأتباعه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين اللهم وارض عن اصحاب نبيك اجمعين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم وأعز الإسلام والمسلمين وأدله الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجعلنا موحدين غير مشركين اللهم ازقنا الفقه في ديننا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم وفعنا بما علمتنا اللهم اجعل الأعمال لنا صالحة وجعلها لوجهك خالصة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولكل من له حق علينا اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لكل خير اللهم وجمع كلمة علمائنا وعلم المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اننا نسالك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على آلاء ونعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الحمد لله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 وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد فيا عباد الله لقد سبق الحديث عن نوعين من أنواع التوحيد وهما توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة أي صرف جميع أنواع العبادة لله وحده كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف والنذر وغير ذلك وتوحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله وذلك بالإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت مدبر الكون تبارك وتعالى لا إله إلا هو ولا معبود سواه واليوم يا عباد الله سيكون الحديث عن النوع الثالث من أنواع التوحيد ألا وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى إن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فمنزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن لأحد أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته ليعبده على بصيره كما قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وهذا يا عباد الله يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول في دعائك يا غفور اغفر لي أو تقول يا حفيظ احفظني أما دعاء العبادة فهي أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتتوب إلى الله لأنه التواب وتذكره بلسانك لأنه السميع وتخشاه في خلوتك لأنه البصير وتتعبد له بجوارحك لأنه تبارك وتعالى البصير عباد الله إن اسماء الله كلها حسنا أي بالغة في الحسن غايته لأنها متضمنة لصفات الكمال كما في الآية السابقة ولله الأسماء الحسنا وأن اسماء الله تعالى لا مجال فيها للعقل بل يجب الوقوف فيها على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعلموا عباد الله أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسم من احصاها دخل الجنة فلا يدل هذا على الحصر ولا يدل على أنها تسعة وتسعين اسما فقط ومعنى من احصاها أي حفظها لفظاً وفهم معناها وتمامه أن يتعبد الله بمقتضاها أيها المسلمون لقد نهى الله جل وعلا عن الإلحاد في أسمائه وأمر بأن يدعى بأسمائه الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومن الالحاد في اسماء في أسماء الله ومن الإلحاد في أسماء الله إنكار شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات أو أن يجعلها داله على صفات تشابه صفات المخلوقين أو أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه أو أن يشتق من أسمائه اسما للأصنام كما فعل المشركون عباد الله إن الإلحاد في أسماء الله حرام، وقد يكون شركا أو كفرا نعوذ بالله من ذلك. إن من أسماء الله تعالى الله الأحد الأعلى الأول الآخر الخبير الحكيم الحي العليم اللطيف المجيد المهيمن الوارث الودود المقدم المعطي المنان وغيرها من أسماء الله تبارك وتعالى. عباد الله إن صفات الله تعالى كلها كمال كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه وأن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفاته فمن أسماء الله تعالى السميع وهذا يثبت صفة السمع لله وأن الله يسمع السر والنجوى. قال تبارك وتعالى في سورة المجادلة والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ومن اسماء الله الحي ففي ذلك اثباتا لهذا الاسم ففي ذلك اثباتا لهذا الاسم لله واثبات الحياه له تبارك وتعالى كما قال الله لا اله الا هو الحي القيوم وصفات الله وصفات الله الثبوتيه تنقسم كما قال العلماء الى قسمين ذاتية وفعلية فالذاتية هي التي لم تزل ولا يزال متصفا بها تبارك وتعالى كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة ومنها صفات خبرية كالوجه الذي قال الله تبارك وتعالى مثبتا هذه الصفه له ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام واليدين كما أخبر, تبا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن يمين الرحمن المقسطون عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين وقوله تبارك وتعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها كالاستواء كما في قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استواء وكذلك النزول إلى السماء الدنيا كما ثبت عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ونزوله تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله علينا أن نؤمن به وأن لا نشبهه بخلقه فنحن نعرف أن هذه من صفاته لكننا لا نعرف كيفيتها عباد الله إن من صفات الله العلو ولكن هناك من يظن من المسلمين أو يعتقد أن الله حال بين خلقه ومختلط بهم أو يحل في بعض المخلوقات ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهذا فهم باطل وفهم مردود على صاحبه فمما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة أن الله فوق خلقه بائن منهم مستو على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في استوائه وهو سبحانه وتعالى معهم ليس معهم بذاته لكنه معهم بعلمه لا تخفى عليه منهم خافية والأدلة على علو الله تبارك وتعالى في القرآن كثيرة ومنها قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى وقوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما فمن اعتقد أن الله يحل في خلقه وأنه بذاته في كل مكان فقد كذب على الله واعتقد اعتقادا باطلا وظل عن عقيدة أهل السنة والجماعة والمعية يا عباد الله أي معيه الله نوعان معية عامة أي أن الله تعالى محيط بخلقه علما شهيد عليهم أينما كانوا يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم وهذا هو معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وأما النوع الثاني فهي المعية الخاصة كقول الله تبارك وتعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله تبارك وتعالى لا تحزن إن الله معنا وقوله تبارك وتعالى لموسى وهارون إنني معكما اسمع وأرى وغيرها من الآيات فهو سبحانه وتعالى مع أنبيائه ومع عباده الصالحين بالنصر وبالتأييد والإعانة والتوفيق والرعاية والهداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا واياكم بحفظه وأن يشملنا برعايته وأن يكون معنا وأن ينصرنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته خلق فقدر وأمر فيسر نحمده على نعمه العظيمة وعلى آلائه الجسيمة ونصلي ونسلم على نبينا محمد الذي بشر وأنذر ووعد وحذر وعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد عرفنا مما سبق أن توحيد الأسماء والصفات هو إثبات الأسماء والصفات لله بلا تأويل أو أن تسمي الله بما سمى به نفسه وتصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تشبيه ومن غير تمثيل قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأول الآية ليس كمثله شيء أي لا يشابهه تعالى أحد من خلقه ولا يماثله شيء من مخلوقاته لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه تبارك وتعالى ولا في أفعاله كذلك لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك فنؤمن بأن لله وجها كما أخبر تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ونؤمن بأن لله يدين بل يداه مبسوطتان ونؤمن بأنه بأن له قدم كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن الرب تبارك وتعالى يسأل النار يوم القيامة هل امتلأت فتقول لا فيضع الرب قدمه بها فتقول قطن قط ونؤمن بأن لله ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ونؤمن بأن له عينين تجري بأعيننا إلى غير ذلك مما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام ولكن كل ذلك لا يشابه ما للإنسان كل ذلك لا يشابه ما للإنسان ليس كمثله شيء فاحذر يا عبد الله أن تشبه الله بخلقه قال تعالى هل تعلم له سمية؟ قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه أي ليس فيما وصف الله به نفسه في القرآن أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام تشبيه ومعنى هذا أن من قال إن لله يدا كأيدينا فقد كفر ألم يقل ليس كمثله شيء ألم يقل ولم يكن له كفوا أحد ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر أي من قال ليس لله يدين أو ليس له قدم أو ليس له وجه فماذا يقول ذلك من يزعم؟ فماذا يقول من يزعم ذلك بالآيات والأحاديث السابقة كقول اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة فرد الله تبارك وتعالى عليهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان فأثبت لنفسه ما أنكره اليهود وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه أي أن القول بأن لله يدا ليس المقصود منه يدا كيد المخلوقين ولكن إثبات لهذه الصفة لأن بين الخالق والمخلوق تباينا أي اختلافا في الذات فيكون فكيف يكون الرب الخالق فكيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها أو مماثلا المخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله ثم إنك أيها الإنسان تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فتشاهد مثلا أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الجمل مع أن هذه يد الإنسان وتلك يد الفيل وهذه قوة الإنسان وتلك قوة الجمل ولذلك فالاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة كما قال ذلك فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء أيها المسلمون إنه كما لا يجوز أن يشبه المسلم أن يشبه المسلم خالقه بالمخلوقين ولا أن يماثله بهم فلا يجوز له أيضا أن يكيف صفات الله تعالى فيقول مثلا إن الله يستوي على عرشه كذا وكذا ثم يذكر كيفية للاستواء ليس عليها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أخبرنا انه استوى الرحمن على العرش استوى ولكن لم يخبرنا عن كيف عن كيفيه الاستواء ولذلك قال تعالى ولا يحيطون به علما وقال جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصره والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا واسمع يا عبد الله اسمع إلى هذه الحادثه التي تبين أن استلف الصالح والأئمة لا يقولون على الله لا في أسمائه ولا في صفاته ولا غيرها بلا علم دخل رجل على الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق الإمام مالك رحمه الله ووضع رأسه تجاه الأرض وتصبب عرقا ثم رفع رأسه رضي الله عنه ورحمه فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال لهذا السائل ما أراك إلا رجل سوء وأمر به فأخرج نعم يا عباد الله الاستواء معلوم وكذلك جميع الصفات معلومة نؤمن بها لأنها وردت في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أما الكيفية فمجهولة لأننا لا ندري كيف يد الله ولا كيف استوائه فنحن نؤمن بالصفة ولكن الكيفية لا نعرفها والإيمان بذلك واجب أي الإيمان بالصفة واجب وأما السؤال عن الكيفية فبدعه، لأن السلف الصالح امنوا بها ولم يسالوا عن كيفيتها أيها الإخوة في الله أما تعطيل أسماء الله وصفاته فكمن يقول إن الله لم يستوي على العرش وهذا والعياد بالله كفر لأنه تكذيب لهذه الآية أو يقول في في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى فيقول معنى استوى أي استولى والمفهوم من هذه الآية أي من هذه الكلمة أو هذا المعنى أي قولهم استولى أي أنه لم يكن يملك هذا العرش ثم استولى عليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذا يا عباد الله تعطيل أو تأويل لهذه الصفه من صفات الله تبارك وتعالى وهذا فيه تفصيل عند العلماء قد يصل بصاحبه إلى الكفر عيادا بالله من ذلك وقد يكون صاحبه بقوله مبتدعا وقد نفى بعض أهل الفرق الضاله قد نفوا بعض صفات الله تعالى خوفا من أن يقعوا في تشبيهه بخلقه فقالوا إن الله سميع بلا سمع بصير بلا بصر نعوذ بالله من ذلك وقد اعتقدوا ذلك خوفا من أن يكون باثباتهم صفه السمع تشبيه لله وتشبيه له بسمع المخلوقين وهذا غير صحيح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فاللهم يا عالم الغيب والشهاده ويا رحمن السماوات والأرض ويا عليم ما في الصدور ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم تب علينا يا تواب اللهم ارحمنا يا رحمن اللهم وفقنا يا جبار اللهم انتقم من أعدائنا يا قوي اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا عباد الله صلوا على رسول الله فقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك أنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم وأعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولكل من له حق علينا اللهم اغفر لأموات واسع لهم قبورهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر ذنوب المذنبين اللهم وقضي الدين عن المدينين اللهم في مرضانا ومرض المسلمين اللهم وفق ولاة تأمورنا ولا تأمور المسلمين لكل خير اللهم واجمع علماءنا وعلماء المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم اهديهم لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الاخوه بموجب فهرس تسجيلات التقوى. فإن رقم هذا الشريط هو اثناعشر